لازم لما بتقع ف ا ب د ا ل ا م ب ر ا ك ي ش من افعل الظروف تاني توكلي هو لازم ادم اعضل و م ت ع ا ل د ق ى انا عامل مشينا معايه مش من العام حقا ان ده ل ن ي ده حتلاقي ر ا ن ا على اساس ليه لان كل ا ر س ا م كثيره جدا طلعت كل ا ق ا م ب الهدف يعني ك ت ج ا ه السنين اتجاه ي ل س و ي م ده ف ل ن ي ل ب ان يكون ه ا المسؤول ا ل س ر الى السفر الى س ف ر الى ا ب س ف ر ا ا ف ر الى السفر الى السفر الى س ر ي ل ى السفر ه ا ل ل ى السفر الى ا ل س ف ك الى ا ل س ر الى ا ل س ر الى ف ر الى ا ب س ف ر الى ا ل الى السفر ا ل ل س ف ر الى السفر الى ا ر الى ا ل الى السفر ا ل ا ر ا ل السفر الى ا ل س ف الى السفر ا السفر الى ا ل س الى السفر ا ل س ف ر الى ا ل ر الى ا س ف ر الى ا ل س ف الى السفر الى ا ل الى ا ف ر الى ا ل س ا ل ا ل الى ا ل الى السفر الى ا ل ر الى ا ل ر الى السفر الى ر ه ا ل الى ا ل س ا ت ى السفر ا ل س ف ر الى ا ل ر الى ا ل س ف ا ل السفر الى ا ل س ف ل ا ل س ف الى السفر ا ل ف ه ا ل ا م ر ي م ن ان ي و ن ا هو ا ل ا يمكن ا ي ا هو ا ل ا يمكن ي ك و ذ ا ه ا ل م ر يمكن ان يكون ه ا ه الامر ي ك ن ان ن هذا هو الامر ي م ان يكون هذا هو ا ا يمكن ا ي ك ا هو ا ل ا يمكن ا يكون ه ا هو الامر م ك ن ان يكون هذا ل ا م ي م ك ا ي ك ا ه الامر ي م ي ك ن هذا هو ا ل ا ت ر يمكن ان يكون ه ا الامر ي م ن ي ك ن ا ه ا ل م ر ي م ي ك ن هذا ا ل ا م ي ن ان ي ان ي ا هو ا ل ا يمكن ا ان ي م ا ي ك هذا ل ا م م ك ي م ي م ن ي م ن ي ان ان م ك ي م ي ك ن ويقول ان هذا المسلم يجب ان يكون المسلمون في المسلمين يجب ان يكون المسلمون في المسلمين في المسلمين アドオンで世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界のの世の世界の世界の世界の世界の世界のの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世の世界の世界の世界の世界の世界の世界のの世界の世の世界の世界の世界の世界の世界の世界のの世の世界の世の世の اذا لو عن د ي ش و ي ة عدم يدعوك ا ي ع م م ة ج ي ازاي اعرف عدم جيش ب ا ع ت من ارم اهل العمود بتاعت ا ي ه ذ الشخص ا من العمانه ا انا المعرضة جملة الجملة هتجيه دي هي تستخدمها في الديكون الديفكيشن او لا ثالث بتاعت ع لكن ى ا ا ج كل واحد ي س ت ح عليه ويعمل عليه المستحيل يفتح عليه ويعمل ب ن عليه المستحيل ي ف ت ا عليه ويعمل است عليه المستحيل アンセムステナント、は、ンセムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセでステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、ア d i ムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アン t ムステナント、アンセムステナント、アンセムステナント、アンセセセセセセセセセセセセセセ n セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ r セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ r a セセセセセセ فقالت له انا ا ن ب ت انا اجبتني سيدي سيدي سيدي سيدي س ي ا ي سيدي س ي و ي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي ن ي د ي سيدي سيدي س ي ن ي س ا د ي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي س ي ا ي ا ي د ي س ي د ا سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي س ت د ي ل ي ا ي سيدي سيدي سيدي سي هذا ولكن هذا المجموع ي ش من المجموعات بين السوار والمجموعات ة بين السوار والمجموعات بين السوار والمجموعات بين السوار والمجموعات بين السوار والمجموعات ولكن ي ذ ا ل م ك ا ن ا ل ي ع ك ن يجعل ا ل م ا ن ي ل هذا ا ل م ا ع ل هذا ا ل م ا ن ي ج هذا ا ل م ك ن ي ل هذا ا ل م ك ل هذا م ن ي ا ا ل م ك ن ا ا ل م يجعل ا ا م ك ا ن ي ج ه ا ا ل م ك يجعل ه ا ن ي ج هذا ل م ن ي هذا ل م ن ي ج ع ا ل م ك ا ن ي هذا ل م ن ي ج ل هذا ل م ك ا ن هذا ا ل م ن ع ل ا ل م ك ي ع ل هذا ل م ك ا ن يجعل هذا ل م ي ج ل هذا المكان ي ت ي ل هذا ا ل م ك يجعل هذا ا ل ك ا ن يجعل هذا ا ل يجعل ه ا ا يجعل ه ذ ن ي ج ع هذا ا ل م ك ا هذا ا ل م ك ا ل ه ن ي ل ه ل ك ع ل ه ا ا ل ع ل ه ك د ه ه و ا ك ا ي ه ك ا ي هذا م ك ي ج ا ا م فاذا كانت ي هذه الامور التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ب ن ا بها ل ه ا بها ب ل ا بها بها ل ل ي ه م ا بها اذا كانت المسؤوليه التي تتمتع بها من اجل المسؤوليه ي التي ا أثoba ودا تتمتع بها ي من اجل ل المسؤوليه التي ل ه م ت ع بها من اجل المسؤوليه ولكن شلافấy يجب ان فيهاoll تكون ا ل جيب ا ع سرابك في المحسنين ويقومون الناس بان ل يكون ا ل م ع ل ا و ن ي ر م ي ن او لا يومين ا ا لا يقومون ل بان يكون المعلمون يومين او لا ا ل و م و ن بان يكون المعلمون كل هذا ا لما انا خمسه ستات شئ ب ا ل ا س ت ر يبقى دي لو كانت كمليت جون يبقى اقدر اعقد م ن انا ل خمسه ستات شئ طيب السلسله كله اللي عنده جون راجلين يعني ح ا ط عدد البارات ا ل ل ما ت ي ش عارفه حتى داير ان ا ن ش ك ت ه البيت يبقى ا ل ح ا و ل ان انا حاول اعمل سبعه ست السلسله ستريند فيشين ست ولكن هذا المكان يجب ان يكون في الواقع في المستشفى ويكون في المستشفى ويكون في, في, في المستشفى ويأتبو ا س نعم ي اللو بذلك ا ل م اللو نعم ي ز اللو بذلك و ح ت ن ع ل ل ى ا أ نعم نعم نعم نعم نعم بادي ايه ده نعم بجيب أرجا نعم نعم نعم نعم نعم نعم ي نعم الارض ا ي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وفي الحديث عن ا ل ا س ف ب الاسفل بدون الاسفل بدون الاسفل بدون الاسفل بدون ا ل ا س ف ب د ا ل ل بدون ا ل س ف ل بدون الاسفل بدون الاسفل و ن ا ل ا س ف و ن الاسفل بدون الاسفل بدون ا ل ا س ل ب د ن الاسفل ب د ن ا ل ا ل بدون الاسفل بدون الاسفل ب د ن الاسفل ب و ن الاسفل بدون الاسفل ب د و الاسفل ب ن ا ل ا س ف ر بدون الاسفل بدون الاسفل ب و ن الاسفل ب ن الاسفل ب د ن ا ل ا ل ب د ن ا ل ب د و الاسفل ب د الاسفل و ن ا س ف ل ب ن فانه ي ج ان و ن و ا ل م ي ن من اجل ان يكون ل م ل ي ن من اجل ان ي ك ا هو ي ن م ا ن ك و ن هذا هو المسلمين م ا ل ان ي ك ا ل س ل م اجل ان يكون ه م ن من اجل ان يكون هذا ه ل م س ن من اجل ا ي ه م س ي ن من اجل ان و ا ل م م ي ن يكون ه ل م س ي ن من اجل ان يكون ا هو ا ل س ل م ي ن من ا ل ا و ن ل م س ل م ن من ا ل ان ي ب و ن ه ل م س ج ل ي ك و هذا هو ل م س ل م اجل يكون م س ي ن من ا ل و ن ه ذ م ن ا ل ان ي ولكن ا ص ب ح ملابسك في السن والسن والسن والسن و ا ل س ا ل ن و ا ل ا ل س ن و ا ل ا ل س ن ا س ا ل س ا ل س ن و ا و ا ل ا ل ا ل س س ن ن ا ل س ن والسن والسن والسن و ا ل س ا ل س ل س ن و ا و ن و ا س ن ا ن و ا ل ن و ا ن ا ل س و ل س ن و س ن ا ن و ا ل ا ل س ن و س ن و ا ا ل و ا ل ل س ن ا ن و ا ا ل س ن والسن و ا ل س ل والسن ا ل س ن ل س ا ل ا ل س ن و و ا ا ل س ن و ا و ا ا ل س ن و س ن و ا ل س ا ن و ا ل و ا ا ل س ن والس و ا ل ا ل س ن ا ل ن ا ن والس و ا ا ل س ن س س ن س و ا ا ل س و فعلا لو فتحت ا م ا ن ض ر ب ا ت ي البناء مثلا زي السنه فعلا لو فتحت اماكن ممكن نكون م م ك يكون يعني م مفهوم فعرفوا ا ز ا من العرض دي ب ى لو معنى تبقى اختبار هاخذ العزم ده وابتدي ان ا برضو ازيد تحت و ج د اماكن لان ضربت الادخال د فيه عرفت فيه ا ح ت ا ج د ب ر و العرض ايه ا ل ح ا ج ا اللي بتنزلنا و ل <سؤال> ن من ا ل <سؤال> م م ك ان يكون هذا الامر <سؤال> مستقبلا ل <سؤال> ت ي ت و ل <سؤال> ت ف ا ص ي ل على ا ل م ق ط ل والتفاصيل والتفصيل و ا ل ت ف ك والتفصيل والتفصيل و ا ل ت ف ص ل والتفصيل و ا ل ت ف ص ي و ا ل ت ف ي ل و ا ل ي ل م ا ل ي ل و ا ل ت ف ص ع ل ى ا ل ت ن س ي ل والتفصيل و ا ت ف ص ي ل والتفصيل و ا ل ت ف ص ي ا ل ت ف ص ي ل و ا ل ا ف ص ي ل و ا ت ف ص ي ل و ا ل ت ف ص ي و ت ف ص ي ل و ا ف ص ي ل ا ل ت ف ص ي ل والتفصيل ا ل ت ف ص ي ل والتفصيل والتفصيل والتفصيل والتفصيل والتفصيل و ت ف ل ق ل يكون هناك اشخاص يمكنك ان ه ك و ن المغرب هناك اشخاص ل يمكنك ان تكون ت هناك ت دلية اشخاص ل يمكنك ان تكون هناك اشخاص يمكنك ان ع ة تكون هناك ج اشخاص يمكنك ا ان د ك و ن هناك ا اشخاص ولكن يجب ان ل ا ا يكون هذا المسؤول ن ي ي عن المسؤوليه ما والمسؤوليه ت ن لو أنا والمسؤوليه ا و ا ي ل م س ؤ و ل ي ى والمسؤوليه عمان وان, وان دي اللي دلوقتي دلوقتي اثنين اثنين ممكن و البرلمان ل الأرض ي هي هذا ن وان ن ي و اثنان فعلي ب ا ع الطبيعي ف ه م انا عندي و امو ي لقيت ك ث كل شخص عنده اثنين من كل و ا ح د ة فيه لكن حاليا الاثنين يمرض ده مش الشخص ولا ا ش خ ص الثلاثين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 يبقى د ت لانه في ا يمكن ان يكون هذا ف من المستحيل ان يكون هذا ل من ي المستحيل ا ع ا يمكن ان يكون ب ل هذا من ا ل م ب ت ح ي ل اضران ولكن هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون هناك اخطاء من العقل و ا هو ا ل ر ا ل ي يمكن ان يكون هذا هو ا ل ا ر ل ذ ي يمكن ان يكون هذا ه ل ا م ي ي ك و ن هذا الامر الذي يمكن ان يكون هذا هو ا ل ا م ي يمكن ان ي ك ن هذا ه ا ل ا م ا ل م ك ن ا يكون ه ا ل ا ر ا ي ي م ك ي ر الذي ي م ان يكون هذا هو ا ل ا م ل ي ي ن ان ي و ن ه ذ هو ا ل ا ن ك و ا هو ا ا ر ا ل ان ي و ن هذا ه ل ا م ر الذي يمكن ان ي م ن ا م ك ي ا ل ا م ر ا ل ذ ن ان ي ن ان يمكن ن ي م ن ان ي ا م ر الذي ان ي يمكن ان يمكن ان ي ان ي ن ه ل ا م Both, in the the يقول ان كل شخص يمثل ويقوم بانتظار وعشرين سنه من السنه وعشرين سنه من السنه ولكن ا في م ه أبوه ن ا هو ا ع بني ل م و ض و ل الموضوع ي ء ث ل مثلا خلا ا جايتي يجب ت سنة سنة في هذا ن الموضوع مع رجبا في هذا الموضوع في مليئ هذا الموضوع في هذا الموضوع どうしたらいいのか アルフ i イアン・ウ t ン・スティー・アン・ドあスティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・アン・ドゥ・スティー・ドゥ・スティー・ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ・スティー・ドゥ・ドゥ・ドゥ・ドゥ・アン・ドゥ・アン・ドゥ・ドゥ・アン・ドゥ・ア ا وفي التي جميعاً هذه الدراسه حاجاتنا ع ر ل ل ا و يكون ا ل جميل ع ا أ م ا مشغولة بيحصل في يتحدث ن هذه الدراسه ا يكون حاله مسحور ل بيضع فلوس عربي لكن لدينا افلام لكتابه ل ك ا ب ه ل ك ت ا لكتابه لكتابه لكتابه ل ا ب ه د ك ت ا ب ه لكتابه ل ك ا ب ه ل ك ت ل ك ت ب ه لكتابه لكتابه ل ك ت ا ب لكتابه لكتابه ل ا ب ه ل ك ت ن ب ه لكتابه لكتابه ل ا ب ه لكتابه ل ك ا ب لكتابه ل ك ت ب ه لكتابه ا ل ك ت ل ك ت ب ه ل ك ت ا لكتابه ل ك ت ا ب ا ب ل ك ت ا ه ل ا لكتابه ل ا ب ه ل ك ت ا ب ك ت ا ب ه ل ك ت ا ب ك ت ت ا ب ه و ت ل ك ت ت ويقولون ا ان ل ي ي م الرجال الفين يمين السهل ج ويجدد ا المشترين ا ل ل م ر ل ى على الجبال فهذا المنطق اللعب ي العام طبع رعبه ويجيت و و ق ي المشوار ي ا وفي ت المحل ع ل ي م ر و ينبغي الافريقيا لا ينبغي م ان ل يكون هناك الريض مطيئة م اشياء ل ل جميله ب لا و ملحا ينبغي ان يكون التدامة ة على هناك اشياء جميله جدا لانه لا ي و ل د فقط يقوم بانتاج الفرد بهذه ا ل ط ر ي ق ر التي خ د م ت ع ر ف من ا ل ع ا ي ه مع الولايات التي تتمتع بها من الرعايه ا ل د ي ت ر م ت ع ب ل ا من ا ل ر ع ا و ب ي ش ن التي ت ت م ت و ب ت ي ش ن ا ل ر ع ا ي ش ن التي تتمتع بها من ة الرعايه الحلقه القديمه ق و ل ت ل ق و ل لك الموضوع شو ميكن الزباله الزباله ر الرابعه ي فالزباله الناتج احنا د بنزعم ي ل ج عندك ر ا وده بيبقى فيه راب حديث على كده قدامه وبيبقى عليها كده مع الشرنقه صلى الحمد ي ن لله رب العالمين يشتغل على الاقل بابل بسكتها في بورديه ويعمل بابل بابل ي و ر د ي ه في بورديه في بورديه ولا نسق بعد ا ل ص ا ح ل فعم ن ش ا ر ا كده قريبه ي ب ق و ن ل ا ل ع ل م اللي ع ل ي ن ز ي ل الارض اللي بتكون فعلا صاحب الزائد تكتب منه المعنيين كل العدل اللي عندنا ده له اكثر من س ن ان شاء الله ده له منه ما تحرقش خلاه بس هو اكثر من سنه لما قاله سفره هو من الزمن م ا ل ه ا س قوي ارى انهم ي انهم ستسفرين ستدفعون بهذا الفتح من هو اللي هو من السفر アンミニストバルーンは私トしてくれているので、アイジーをしれので、アイジーをしてくれてるので、アイジーをしてジをで、 وفي اغاني الارض من السيطره احنا هنحكمه بقى على ا ص س ي ط ر نشوف إ ز ا ي هنحبط نستلم عن ا ل م د ر ن ه الصحيحه ويعيدوا ا ل م ل ع فهي تتحليل م زي ما ل ا ح ظ و ا فهي تتحليل زي ما ت ي ا ح ظ و د فهي تتحليل إ ي ما ت ي ا ح ظ و ا فهي تتحليل زي ما تلاحظوا فيها الصحيحه و ي ع ا د و ا العبد الفرد ي ب ق عندك فيها السايك و ت ب فيها ب ق ة ايه عامل كويس تعالوا ن ق السايك السايك ز ل ا ه د بين م ك ن ي ا ح ط ي ا ل ع ا م ي و نقل ا م ن ه نمزح واحد اقبل عرفهم من السايك ممزح اثنين من السايك م م ح ل م من السنتنام ممزح ق ب ل ع ر ف م من السنتنام ممزح اقبل ع ه م ن س و ش ه من ا ل ر ب ع ه من ع ر ف ل ا من ا ل س ي ن عملتني بل من كل اللي عليك يقولك او تعبده عن ج د ا و ل ا ل ج د ا و ل دي بعد الخمسه ت ب ت ب ل انهم يحسوا اللانس والبس د والسير ك و ن ت ر بتاع ا ل خ م ا ه فكل ع م ر من العمار أ من ع و ل ما ا ل ج د ا ر ل ب ي ك و د لغايه اكثر منش هل ا ي ك فاذا اللي عليك من ج ر ع الديمينشن ده بتاع الاتخاذ ل ب ج ا ت ب اول مختلفه ا ل ا ي بتاعته كل كونه فيهم ي اول تقاش مجال ا هادي الفول اللي ببقى ارتفع هاشم م و ل و ب ده كل كونه فلاص. اجل اجل اجل ي اجل اجل اجل اجل ي اجل اجل اجل اجل اجل ا ت ا ل م ع اجل ن هتعني اجل اجل م د ن ح اجل اجل اجل اجل اجل اجل ن ا ا ل اجل ا ا ل اجل اجل اجل اجل ع ت زيديو اجل ا ي ل ا خ ل اجل اجل اجل اجل اجل احنا عندنا ايه مكتوب كمان ي بالاشخاصيين اللي ا احنا مثلنا بيهم امتيلي الساعة ومستطيل سبيل الصغير ده لو ل ت بطرعة القحة بس فيه من السؤال ا ن ت ن ت ي بيأكل انترسة ده لكتير ا من ستاعة علشان لابا و ي اوصل ا ل ب س ر ة ل ه اوصل صح يبقى هنا الفانتين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 私たちはそれを見つけたら、私たちは t れ e 見つけたら、私たち t g れを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれ e 見つけたら、私たを見つけたら、私たちはそれを見つけたちはそれ s 見つけーら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたー私たちはそれを見ら、私たはそれを見つけちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけたら、私たちはそれを見つけ s ら、私たちはそれを見つけら、私たちはそれを見つけたら、私 و ل ك ا ل م س ل ن ا ل ف ا ح ه من ا ل ي و ا من ل س و ا د ه من السيوف و ا ح د ا ل س ي ا ح د ه من ل ي و ف و ا د ه من ا س ي و و ا ح ه م ا ل ي و واحده م السيوف و ا ح د ا ل س ي ا د ه م ل س ي ح ا ل س ي و واحده من ل س ي و ف د ه م السيوف و ا ح د ن ل س ي و واحده م السيوف و ا د ه م ل ف من ا ل ا ح د ن ل س ا ح د ه م ا ل س و ف واحده ا ل ف ه من السيوف و ا ه من ا و ف ه ا ل س ا د س د ه من ا ل س ي د ه من ل ا ل س و ف ا ل س ي و ا ل س و ف ه م ا ل ي و ف واحده م س ي و ف و ا ح ن ي いいですよ。 عادي شوف ع ل ى الفيشر ا د اللي ي خ ا صابي موجوده ي فيه ا ل ى الفيس بوك لان المقود يجب ان يكون هذا المقود هو مقود ل ا ع ا ل ب ق و د هو مقود ا ك المقود هو مقود لان ا ل ي ق و لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان ا ل م ق و لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود ش ا ن ا ل أ ق و د لان المقود لان المقود لان المقود لان المقود لان ا ي م ق و د لان المقود لان ا ل م ب و لان المقود لان سالي سوتشر الهرم ميت ز ن بيقصد زين السيناريو عشان ع و ر ي ن ا ل ت ش ر دايما ن ا هسيب ليه و ه ل ك واحده ليه ل م خ ي ل ي عليه عشان اقولك مفتاحها ازاي بيقصد زين ا ل ي ن ا ر ي و زي ما قلت ا ل ب ا ي ا ل س ك ا ل ي هلا واللي انا بقلبلك ل عن ي ك عشان بس ب ت ع ك عنده تصرف كبير دا في المزيان اللي اخدت و ر ي ن ا ل ن ا م دي ب ا ى في حته العامه دي الجزء الوضعي منها اللي نحن في ا ل و ر ي ن النجم حقوقها جزء اضحك يعني ل و البوم ي الفراش م بالإمام يبدا هنا هو مظروف مش ليه بقصه الجزء اعتمي بالأدالي المشاكل ه ولكن ف ذ ا هو م ي ض ي ع اخر في الموضوع في الحياه التي تتحدث عنها ولكنها عظمة ب تتحدث ل ا ث ة و عنها ش ر ي و ت ج ح د ث عنها سنة البيض وتتحدث عنها ل أ وتتحدث ي ن ا ل ه ا و ت ي ح د ث خلاص ه ذ ا ي وتتحدث عنها ذ ليه ه وتتحدث ا ل عنها وتتحدث عنها ة سيدي هو بين ايضا س ي د ا كورونا سيدي و ر و ن ا سيدي ك و ر و ل ا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي ك و ه، و ن ا سيدي كورونا سيدي ك ا ر و ن ا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سيدي كورونا سي ف ع ل و ا انك في, في قلبك اي جدد من ا ل ت ا ء وجد عمل ك ليه لولا ا ن س ي ليه ليه ليه ل ليه ليه ليه ليه ليه ل ه ليه ليه ل ي ي ه ليه ليه ي ه ليه ليه ليه ليه ليه ل ي ي ه ليه ليه ل ي ي ه ل ه ل ليه ليه ليه ليه ل ه ل ليه ليه ل ي ي ه ليه ل ي ليه ليه ليه ليه ي ه ليه ليه ل ي ي ه ليه ي ه ل ي ي ه ليه ليه ليه ل ي ي ه ل ي ي ه ليه ل ل ي ليه ليه ليه ليه ليه ي ه ليه ليه ليه ليه ليه ل ي ل ي ا لما يجي يقوم الاول من يدل الشتاء ي لما يجي يجلس يقوم التانيه ي رابط ا دايما تساعة تلاقي اقل حاجه زبادي من اللي قدامك يعني ل ل ى قوت ا ايه جاي يفكر و ا ل ك ن يجب ان يكون المجال في السابق وفي السابق وفي السابق وفي السابق وفي السابق وفي السابق وفي السابق وفي السابق وفي السابق وفي ا ل س ا ي ق وفي السابق لقد تم تصويرها ي ن لتصويرها لتصويرها أ لتصويرها ل لتصويرها ل ت ص و ي ر م ا لتصويرها ق و ل م ن ت ص و ي ر ل ا لتصويرها هو ل ي ا ل ل ي ر ه ا ل ت ص و ي من ل ه ا ولكن هذا ل ج ب ان يكون هذا الخيول هلا's يجب ان يكون بعد هذا الخيول يجب ان ت م يكون ه ل ا الخيول يجب ان يكون هذا الخيول يجب ان ل يكون ما هذا الخيول بعد كده ان تقلل ه رائحة بعد الاعجاب ن ا فوق الاعتذار ر د ه يقلل الادباب ي س و ل فقط لانه يجب ن ان ي ن ا سنوشل تكون ا ل ا حكة ع ت ذ ا ه فقالوا لي انت كتير كتير من ا ل ا س ا خ ا م ا ض ي ربنا خلق السوشيال ج د ي ة ليها كندا من س ا ع ة ا ي ن ي ن مكملين خ ل ا ل ك ا ر ل ما لحظه السوشي تعالوا يا امي لسوري ربنا ليه خلق الاشكال على اي السوشيال ج د ي عشان نشتري اللون الاولي عشان اي حظ من س ا ء ا ل م ولاده أ ص م ر م ا يقولوا حتقدر تعبوا سوشيال ب د و ر ت كارل بحير ساعه كده هنا اول س ن د ه منزل جولي بير طب تاني س ل د ة للسوق في الدنيا ورشه تاني ب سلده للسوق في الدنيا ورشه تاني سلده للسوق في الدنيا ورشه تاني سلده للسوق و في ه مكيش الدنيا ورشه تاني سلده معاك كبر الزين كل ما جينا س ن ي سنه س ن ا سنه سنه سنه سنه سنه س ل ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ي ه سنه سنه سنه ه سنه ا ل ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س م ه سنه سنه سنه س ن ي سنه سنه سنه سنه ر ن ه س ن ا سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه ه سنه س ن ن ه سنه ن ن ه سنه سنه ن ن ه سنه س ن سنه سنه سنه سنه ن ه سنه سنه س ن ن ه سنه ن ه سنه سنه سنه س ن 最後にやるのは6位。 نمشي الغاء الاثنين ا ل ل ب ن ي ة اول ل أ سنه ن ر ف ع ل جميله فهو يمشي الغاء الاثنين دائما حواء اذا بعدها ب ن د ب خلاص تعالوا نمشي هو القلب ويظهر في ت س ن من سن ن ق ي ل ه من ست ا ل ش و س ل غ ا ي ه الشمسيه هو ضد اله راع في راع عندي فبتعتلي الغاء في قلبان ونمشي لنمشي اذا كل ت أ ك ي د م ا ب ل في كل شمسيه تعالوا نستنها مع بعض ما تستنهاش على قلب كلام في قديم في فيه ا ت ر من عالم يعني هنالك الاب ده الموجود بالاوزون أ الكتر ا ل ت ع ق ي ل يبانو انتا فيه ل كده بتكلم ع ل ى رفع و الضوء صح رفع الضوء ده ي ب ل ى فيه ي ه عند ست ش ط و ر بيطلعله حاله انها كثره مثلج لا يستهل ا ه صح ل ا عند ست ش ط و ر أ و ل ج ن ه بيطلعله س ن ث ر ه مثلج ت د ر و ا ل س ا ت ه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 ا ل م ن هذا ي ج ن ي ك م ك ن يجب ان ه ا المكان ب ان يكون ل م ا ن ج ب ا ك م ا ن ي ج ان يكون هذا المكان ي ج ي ا ا ل م ك ا ت يجب ي ك و ل م ا ن ي ا و ا المكان ي ج ي ك هذا ا ل م يجب ان ي ك ه ل م ك ا ج ب ان و ل م ك ا ن يجب ان يكون ا ل م ك ا ن يجب ان ه ا ل م ك ا ي ج ان ك و ن ه م ا ن ي ان يكون ه ذ ل م ك ا ن ي ب ان يكون هذا المكان يجب ان يجب ان ي ج ا ل يجب ا و ن ل م ك ا ن يجب ان ي ج ن يجب ان ي ج ان يجب ان ي ن ي ج م ان ان يجب ان يجب ا يجب ا يجب ان يجب ان ي ان ي ج ن ي ان يجب ا ب ان ي ان يجب ان ا بعد ا ل س ا ت ب د ا ن ه س ا ل سنه سنه سنه سنه سنه س ن سنه سنه سنه سنه سنه س ن سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه م ن ر ا ن ه سنه سنه سنه س ن ن ه سنه سنه سنه ن ه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ن سنه س ن سنه ن ه س ن سنه سنه سنه سنه سنه ه سنه سنه سنه سنه س ن سنه سنه سنه سنه سنه سنه س سنه سنه سنه س ن سنه سنه يبقى تاني ست شهور ن م ل ت نزلت اجابه التلاته سبعه شهور نزلت نزلت أ ج ا ب ه التلاته لقيت س ن ة س ن ة أ و ل مليش ملايين بعد السنه ة درت التوشي اجابه نصف السنه درت سنه سنتين سنتين ملايين مثلما كده جاهز اجد منك شيء يبقى ضغط العرض الصغير في خ م س ي ن ة ضغط البطو في خ م س ك اشي اقول البطو في كامل في شهور سنه ولكن ج ب ان ي ك و هذا المكان مثل ه م ا ن مثل ه ا ا ن ب ث ل ا ا ل م ا ن م ل ك ن مثل م ك ا ن مثل ه ذ م ن مثل هذا ا ل ا ن مثل هذا ن م خ ل ا ا م ك ا ن ل هذا المكان مثل هذا م ك ا ل هذا ا ل ة ا ل هذا ا ل ا ن مثل ا ل م ا ن مثل هذا ا ل ك ا ل ه ذ ل م ا ن م ه ا المكان مثل هذا ا ل ك ن م ل م ن ع ل ه ا ل م ك ن مثل هذا ا ل م ك ن م ا ن مثل ه ا ل م ن ه ا المكان م ث هذا المكان مثل ه ا ن ي ث ل ه ا ل م ك ا ن ا ل م ك ا ث ل هذا المكان م ل هذا المكان مثل ع ه ا ا ل م ا ن مثل هذا ا ن مثل هذا ا ك ث ل ه ا ا م ا ا م ن م ث م ث ل ة خ ل ا ا ع ش ا ن م ط ل ع ذ ا هذا ا ه ا ا ل ر يبقى اقولك العزم الصغير اللي ك ل بقه مش ي كده سبع ست سنين يبقى عدد سنين سعر ل ة ن ربنا ي ق ي ل ك ايه زود المكان هو عندي زوجه نحن كده عندي ست سنين يطلع م ن ه ن زفير فاره مولد يعني الفرده اللي عندي ست سنين كده ط بقه هتلاقي فيه عندي س ب ل و ا ي ن ولكن هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون ه ر ا هو ا ل م ك ا الذي ن ه ان يكون هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون هذا ل و ا ط م ك ا ن الذي يمكنه ان يكون ه ف ا هو المكان الذي يمكنه ا يكون هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون هذا هو المكان الذي ي م ك ن ان يكون هذا هو ا ل م ا ن الذي يمكنه ان يكون هذا هو المكان كده عصير ا ل م د ع ل ى مين عصير ا ل م د ر هو ا ل ل ب ص و ر ه زي ا ل ل برضو ي اللي هو الكده زي ا ل ل هو ا ل ك د ي اللي و الكده زي اللي هو الكده زي ا ي و ا ك د ي اللي ه ل ي ا ل ل هو ا ل ك ي اللي ه ل ك ه زي اللي ه ك د اللي ه ل ك ه زي اللي ه ك د ه ز هو الكده زي و د ه ز اللي ه ل ك ي اللي هو ا ل ك د ي ا ي هو ا ل ك د ي ا ل و د ي ا هو ل ك د ه زي ي هو ا ل ي ا ل و د ي و ه ه ل ا اذا كانت تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه ا س ن و ا ت التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه السنوات التي تملكه ا ل س ن ة ا ت التي تملكه السنوات التي تملكه ي لقد نجدت ان اكون مسافه ومسافه ومسافه ومسافه ن هنالك ومسافه ل ومسافه م ومسافه ت ب ع ش ومسافه ومسافه ومسافه ل مالا اصلا لكنك ج د و ن م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ت ه م س ك ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي د م س ي ه مسؤوليه مسؤوليه م ا ؤ و ا ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ي ه م ر ؤ و ل ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ؤ ل ي ه ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م ل ي ه م س ل ي ه م ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ه مسؤوليه مسؤوليه س ؤ و ل ي ه س ؤ و ل ي ه م ي ه م اللي كل الارز اللي عندك خير ع ن ي ا ك ث من اللي ا أ الاحاق ل راوزة كده س افر المتحد جيت ثلوب ستحنة عندك ه م دي من كل الارز ستحنة اولا المدين خير ت ع دي ولكن ي ان ي و ن هناك اشياء لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا ه ل ا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا ت ت ج ه ل لا ت ت ه ل لا ت ت ه ل لا تتجاهل لا تتجاهل لا ت ت ه ل لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا تتجاهل لا ت ت ج ل لا تتجاهل لا ت ا ه ل لا ت ت ج ا ه ا ت ت ج ا ا ت ت ه ل لا ت ا ل لا تتجاهل لا ل لا ت ت ج ا ل لا ت ه ل لا ت ت ت ا ه ل لا ا ه ح ن ا جيه ع ن دوني فانس ه ت ل ا ق ي جوه مصر عادي ب لانه ه لكن لو س ك ت ب ت فاضي يبقى ايه اتقراش كل كلام كل ن دي السنه ل ا ك ل اللي كانت اتقراش ايه نصومه بيجه اتخرجت ل منها فسنين ا 何であり なるほど。 ايه الابواب ده دي جنود الجنود ده هي صالحه ا ل ي ه ل ل ب ر ن ا م ج هي دي اجيال البرنامج طلعت فعرفنا ان ده الاله انها كانت مبين ت ع ا د ي بقى ازاي ح د د مين هكسلني قبل ما ق و ل ك ا ح د مين هكسلني انها اقول لشفط ا أ س الجولات ا ل ش ر ص ه دي ا بقى معصوره ا ل ل ي ب ق ى الجنشن بين ا ل ب ي والشاك بنسميها كتير م ث ن ا ي ا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 يبقى لو خدت قطاع تموت عدد لقيت اني جاله بكلمه و اصلا غيرت السلطه المشي ادفعت شخص عنها لما انا ت اتكلمت لقيت شخص عنه جاله كالكلمه شخص ي ك ل م ه عادى و ا ر ي وللا سبب هتقوليلي ه معرفش ا يبقى لما نزيد ا ل ج ا ا ر د ا ي ر لازم ه ت ش ي ه والله لو كان ر ا ض ي يسالي يدفع م ر ب ت ع ي خلاص طب لو كانت السكره اتكره في جاله كامله ش ك ا ب يا راجل سنتين بدا يعني سنتين يعني بوصل السويس سنين ايضا يمانا ويلي س ن ة و ا و ص ل انا كنتي م ع د ه واحد ل ا ت ي ن سنه ها يبقى تقولي كده تقدر ا ن ل تريد ت ص ل عند ا ك س و ي س سنه يبقى تقولي هي بتلات ش ه ر لو كان راجل يعني تريد تقرا شكله ع على المنزل ف ت ف ت ر و ا ليه ا ل س ت ا ش عندهم التغير ليه قبل الراجل اللي كانوا شويه عربيه ما هو شعر ان ا ل ر ا ع ل السكاش كلمه واحده ايد سنوني المتغير عندهم يمكن تبذير فبالتالي ا ل ك ي ن جدا بيئهن على هذه الاستنشاده م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 ا ل الأمضيبال.. ا و س ت ر د م هيك بتصير الخشن يلي بتنبس ايه بطلين وكيرسي ع ل ش ا تحاول تاكل عربي الجهاز يبقى يا ناسي كده و ر عليه فى نصف ودروس حيوانات ومتلخازر تستمتر من عقده يبقى ر ا ي عدد كده فى ضيوف افضل ودروس مشتركه خلى غ ر مدوره ولكن هذا هو ا ل ب و ض و ع في <تصفيق> الموضوع ي ل ولكن هذا هو الموضوع بتعال ي ل ل ا في ا ل ب ر ي ي م ر ض و ع もう一度言ってみてください。